وَلَوْ نَنزَّلَ إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن أشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين لس والجن يوحي بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا خيرة وليعرضه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 إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُمْ بِآيَاتِهِ مُمْمِنِينَ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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يَظْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوهُ ظَاهِرَ الِاسْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الِاسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون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 وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نمن حتى نمت مثل ما أتيه رسول الله. Allah أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.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 وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 يا معشر الجن ولنساء لم ياتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا إِن شَاءَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمِنَا خَارِجِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنَا معجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من ما ذرء من الحرت ولن عامن نصيبا فقالوا هذا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 قد خسرالذين قتلو أولادهم سفهم بغير علمن وحرمو وحرمو ما رزقهم الله افتران على الله قضل وما كانوا مهتدين وهو الذي أن إن سأجَنَّاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَوَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفٌ نُقْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَسَابِهٌ وَوَيْرَ مُتَسَابِه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 قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فما نيت أزواج من الضأن سنين ومن المعز اثنين قُلَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِلٌ فَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ لُنْفَيَنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ لِبِلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنَيْنِ ألا أذكَّرَينَ حَرَّمَ أَمِلُونَ ثَيِّمَ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أُرْحَامُونَ ثَيِّمٍ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ أَيْدِ وَصَلَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنِ الظَّلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة نودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجل فإنه رجس أو فسق نهل لغير الله به فمن الطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هاجوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ إلَّا مَا حَمَلُوا ظُهُورُهُمْ أَوِ الْحَوَائِ أَوِ الْحَوَائِ أَوْ مَا خَتَلَقَ بِعَوْمٍ ذَالكَ جَزَيْنَاهُم ببغيهم وَإِنَّا لَطَائِفَ قُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَأْنَا ولا, وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ وذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتمون لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو سأل هداكم أجمعين قل هل شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصص لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذالكم والصلاة به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب ننزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 نزل علينا الكتاب لا كنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. سَنَجَزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَّا يَوْمَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا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 قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولا غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تذر وذره وزرا اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحیم لام میم ص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 أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية نهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون